بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على محمد مع الله وصحبه أجمال أما بعد القواعد الفقهية لابرسي فينش الفصل الرابع القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكبرى يتوان فينش قاعدة أبو باسمات متفقوا عليه المساء قاعدة القاعدة الضرر يزال الضرر، الضرر أبيه لا ببريت. معنى الضرر الحق المفسدة بالغير مطلق. يعني مفسدة جايندن بديكارن شو هاي مطلق. لا يجوز الإضرار ابتداءً كما لا يجوز انتهاء هل سرتها زرت جايندن جايزني أوكسون لأخرش؟ لا فيزال الضرر سواء قبل وقوعه أو بعده. زیرا لا ابریت چیله؟ اول روب داد، چی بلواه روب داد، چی دواهای کار رویدا. این که من دیوانای کس؟ هر هر واقع. وانیا؟ تو بل هو بيجينه زي وكيده. وقال ابن نجيم وأبزانه الله أعلم أفرميه لا يضر الرجل أخاه ابتداء لك جزاءاً. <تصفيق> إنسان بويني نية زربيه نتبرأي خوي هم شلا سلتها وشلا أخرى. وبعض العلماء يجعلوا قاعدة لا ضرر ولا ضلال من القواعد الخمسة الكبرى مثل ما كان قاعد الضرر يزعل. عند جاتي الضرر يزال قاعدة الضرر هنا أم قاعدة هنا لا ضرر ولا أضرار ثمان واحد هناك لجاتي أمان هنا الضرر يزال وضر ومع القاعدة تاني متقارب وإن كانت تالي حديث النبوة هالتقاعدة كهذه ذكر ليكوا هاتشان ده أو قاعدة كيس بس من لا ضرر ولا أضرار من القرآن كل ما من قاعدة بدليل بيها اللي خذوه ناتو يعني قاعدة دابل تعالى ولا تمسكوهن الضرار اللي تعذب أوجنانة لا يخوتان بوزراد جاند بيعن ريان مغرن دس درج يمكن أوجنان آخر سير تجوز بحدودي خال جائزني فعندك تجنانك طلاق داو فعندك بيرتي هو بو ميدي وزيري يبي آه، وقولت على ولا تضارهن لتضيق عليه. يوزر المجن بو أو جنانا بو أو تنيان كانوا سختيان لبكنا ولا بركاتي ودعوة طلاقكن تلاقوا مهرية عندك. بو خاتي جن عزيتكه لبره وي مثلاً أو دعوة طلاقكن لاحية بو خاتي ما تعالى لا تضار والدتهم بيوالدك ولا مندلهم بيوالدك. هي دايكج نابي. ب منال که ایزراری پیوگند. مگس امروز من طلاق دراو. نه منال که لیپسی نیله تویی ایزرار بیه. مثلاً تازه لدایک بور شیریه، محبتیه بو بایی. و بکاری اوی پیوگند طلاق داده بیه. خامنال که پی ندم. چند داد طلاق؟ یا مدام ولا طلاقم دادن نایدم پی. نه. اینجا هر نع ایزراری خلاص. ولا مولود لهو بیولدی. باقیش که منال که عادت دنیا و هیچ اول زلك يبي يجند، بمعنى يعني خلاص أنا نوع من الحديث عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا عذراء، ضرر ناوي الضرر اللي أبداً زلنا جيني بخلكي، نضرر بكر بك بك يعني بك أن جايز. ني قال الخشيني الضرر الذي لك فيه منفعة على جارك فيه مضر لا ضرر. شلون يأذرب جيني يا الذي لك فيه منفعة وعلى جالك فيه مضر. الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جالك فيه مضر. شمول الحديث. أنا واجننا. أنا جيني يا وكو والجاري ذي القربة والجاري الجنوبي والصاحبي بالجنوبي وهي كمنفعاتي نيابه أخوه الله نزرع رقيا هذا لخوته ما زرعي أخوه ناقل ولا زرعه مردمك سمون حديد لا أظنوا لهذا على حكمه شامل أمدو حكم هذا الحكم الأول أنه لا يجوز الإضرار وابتداء أي لا يجوز أن يضر شخصا آخر في نفسه وماله ابتداءا <تباخل> تو به نه ابتدا نبود اگر حتی یک هزل زردگان دو نبود رو زردگینه تو. بلکه مسئله کیف او آنها و پیش شرعت. جایز نیست بو انسان که زردر حلل اول زردگینه به انسان تر لا نفسیا یا لا مالیا حلل اول. لیانه ظلم و ظلم ممنوع فی کل دی. چون که زردگان دو ممادم شیا خویستم استامش. لحوم دینکه خدا غیم ممنوع. ومذهبوا في كل دين ومذهبين. دين وما وجميع الكتب السماوية قد منعت الظلم. حمو كتاب عثمان منع الظلم عن كلاب. الإنسان كعقل. أمثلة الحكم الأول. مثلاً لأول. لو كان لزيد الحق المرور بطريق عمل فلا جزء من عمل أن يمنع زيداً عن المرور في تلك الطريق. إذا هات الزياد مثلاً بنما جاده أبو كتاب شك تو <تصفيق> <تصفيق> القديم أو مثلاً كاميرا جادة بيو وناي باخي كاميرا أرو. إذا كاميرا أرو داع منعي يا كاتو جادة كأباص. جاهزني بوشي. شو كضرر فيك يعني؟ إنتو برأيني اللي وجبت أرو مجبور أرو هو كشاعبته في الأخير توش عزته القديم على بوشي. كما أنه لا جزء لشخص أن يبيع مالاً معيبا لشخص آخر بدون أن يذكر العيب الموجود فيه. جائزني الشخص مالك عيب دار بفروشة كهديكا ببيأو كباس عيبك كهاتي يا كاب وإن إخفاء عيب المبيع عن المشتري ضرار به وهو حرام وممنوع شرعاً. شادنا ويا عيب فروشة ويا كالاكة لكابري كريار زر الجنة بيو حرام قد غير الشريعة، قد غير الأصلين تركيا. هذا شو هاد وده نازل كذا لا يجوز لأهل قرية أن يمنع شخصا أن يسكن في قريته. هلاكو شون جايزني أبو مردمي آويك جيك جوندك، ما نعكسي بكون بيجن الله ينابي تام. قول مم دي خومن هاي لو لو قبل لشلونك بيجي بالزيف دخيل رأي مالك مثلا بديسيه. كبرال والله رام الخومني يوما بيجاني يوما نعلم براي. جاهزني كان بداعي أنهم لا يريدون أن يساكنوا. بوبيانكا يعني. بوبيانكا. أو يا بني. أو يبرون. ولا أمان. نماجرك أم كاربي تهاونش ينمر. لأن عملهم هذا إضرار. والفكيز إضرار. أم كاريان زر الجندب خلكي. والإضرار ممنوع كمأخذه. زر الجندش شى؟ حلاه. هنا. جائزية بريئة كي بريئة <تصفيق> والله شلون <من> تقول ما بره إذا هو؟ مباح، كيفية الصيدي إذا كانت مسببة لخوف واضطراب الأهالي يمنع يمنع الصيادين من الصيد. اما اگه هاتو شاید بدهیت کم ناعظم کی الله و منیا. بله چونی اتی راوت کردند و شکار اگر به و جلیزندند هست واسمه کرد. جلیزندند ن مثلا مردمی اوشونه. اما من ایچیکات من راوتیکانه که اکا لاو کردن. اين تو مثلاً بنویم عائله شونه گالگریتر لابک یا گانم چی تفنگ مردم یا یا مردم اجلاجید. اما چی برنم تا خودترم؟ اما که اصلاً زرر اگه و مردم چیه؟ یا این رو. ببین مثلاً واندوکالج یا دیروقت یا کراوایجون که اگر رای کوکی بس <مز> enfin anyway و این کلاس‌هایی هست کردیانی من اما ات دولت تو منعی که آبوزی، چون و زرگایند وچی، او نستی او نه دو، او هزارگشی با بشر خویج قراره کامو فیلیا با بشر یا بۆ جینجا یا گوشت خواد گوش لگی مثلاً تو بی بنابری که منع کرده. اصلا اصلش ها؟ حالا وچکامه زرگایند نه. زرگایندش یا حرام. آویکه اسمم مثلاً برم دولت جاری وای منعی لو لا ضرر ولا ضرر. يا مثلاً داربري، هذا داربري نضرر جينه كان عربي يا اما أما نضرر جين اللي بالنتيجة الأعكام أبوه إنسان خوي جراته كواي منحكدني شيك إشكالني بالكو واجبيش الجواب منحكدي. قل يا تروبي زواب، زواب دي هو يجوز للإنسان أن يفتح الشباك في جدرانه. ولكن لو کشف به, به، نساء الجیرانی یمنعو عن فتح الشبه جاریزه با انسان که پنجره در وچ لدیواری خوی باز بکات بلام اگر هاتو باز کردنی او پنجره بو او او ای که جنی دراوسی که دراوسی کی ام تماشه ان بکادله نکو ها من ماند. و بسی ضرورت مانکن که بر لحیشون کم منفزی نبی، اما جایزه پنجره واسکه. بله من نه این بیورس ولی این کار کت ماشام ک. اگه تماشا کرد او کاتا به نوع برخوردی لیلاب کرد. هوشداری پیام داده. یا اگر اتو حرفه هر این اصراری که او کاتا داخله. ولی اگر این نکه او کاتا مشکل نیه. بله مادام ریبیت نه جایز نیه ل. دیواره که او کم مطیلا مشریف او این مالی دروسه کانیو جایز نیوم من عکرد فانجراء اللي كما دام مشرفه وسره ندرا وسيكان يرجوني اوان دركانو شانك حرام الحكم الثاني امثلة الحكم الثاني آخره أن امثلة الحكم الثاني انه لا تجوز مقابلة الضرر بمثله وهو الضرر الضرر لا تجوز بحويني او الضرر ك الضرارة هل مثلا مقابلة كما لو اضر شخص شخصا في ذاتي ومالي لا يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر، بل يجب عليه أن يراجع الحاكم ويطلب إزالة الضرر بالصورة الش المشروعة. أجل شخص يعزله جاند وشخص نفسي لزلم نفسه خوياه للمالية جاهزني أو شخص الضرر بارة بتشو او أو أي او او أو أو حتى باقي توي سو تاندي أو تجرب باقي أو سو كات أجل بالقرار يا بالقرار نبوه میسروادنیم که حاک خود حق بذراعی خوام حقی خوام است اینا با بازکی خوام. دلیل که شخص بیذارد بلی اجبو عليهن واجب که قاضی یا حاکمی شرعی دلیل تو توش او, او باخی توی بره توی بره باخی او بره او حال مثلا مثلا یا چلای که نبود رفته که توی بره شرایط این این تا برقرار این شرع حاکم نیه برک ایا واقع خلق حاکم نیه وقتیش من که این مثلاً برم دولت دولتیش بسیارش شخص کوچه شاید قانون کوچک من قناعت من قانون بی دای بنی از و مردم گهنه حوابش شویه که فرفره فاضحه، فرفره آشکاره، شتی معقول معقولیه نهیشونه که بالکو خانواده دو ذره بشه نگاره هر مثلا دوباره خواند بیژین او گهنه که نبی زر و خلقوین اگر گذره دی اقدام کرد و بس شخص یا حزب واقع کە زلم نبوده یا امسانه مثلا یا حزب بر قراریش را دين بيت <تصفيق> حقك أفوتية مرض مشجورة خوي بوخوي إقدام كا وعلى هذه القاعدة يبنى كثير من أبواب الفقه لسه الأمر يسايا وتم بس حتى أوكي حتى قانونكش صدرت شرعية نبيه قانون شرع خو برقانون هذا مثلا بون حق عدوات بركلاركات يتجدثوا يا أم قانون ليش يورجليها كارخنا عزيزون عزيز ويا الأمر شرعتي سيبي و اجرائي قناعتي و نعمك ما شرعني وللك لكلا اقا قانونك عدواتي بالقرارك الخشني يخربني بوخوي ولاجل مرجعك مال شي اذا اقك راح حتى اكبر الشرع اجراء بك كلام قناعتي و شرعني بقولوا قناعتي وبجه والله مشلجي بس وكل اوروبا مو بون قانون القصاص بوته اوروبا يا قانوني غير فظن بوته اوروبا كبرى مشرعي اوروبا بيجه والله مشلجي زرباش ولا قناعتي غورشاني يا باروديني يا بارو اسلام يا بارو اگر يعني كا ولا كابره ناتواني بيجي حكم شرع وات حكم شرع بردن أبي شي بيت ابي بارو بمرجعه كبير بيت, بيت كما حكم اخوائي قناعتي بيت لو قناعاتو برو انكارك وجينا نابي حكم الشرع تو برو بك بر قانون اذا اوكزايك وااي وات الريو أو اوكزايك كانت القانون أو قناعتي نبيك مشروع واجب بالريو بو ما كل بيك وبيك بهش ولا مشي جوانا او قانون شرعيني شو حكم ابي والله يحكم لا معقب لحكم حكم اوكزا بوين تعقيد ولا يعني بقناعتي به كم حكم الله أنزله حكم الله انزله اليكم البرلمان تو اگه اروپا کل شرع اسلام حالا اول و تا اگر و قدرتیش نگیشی بکارانو بیاوری و نه به شرعی خو؟ حال چیز نه به خو و آزمه بیاوری قانون. آه جالب رواه یعنی آماده تجنسی که بعضی اگر قانون شرع شور و بجنوه مشورهی خو بر خرال بوانی. آه او تصلاحتي هي أو شرع إخوة أو ترغب بقناعة كما شرع إخوة أو ترغب يعني برقرار به تو أيوة ترغب ذروي قناعته هم خلقك هم دولتك قناعة ينوابه واجب شرع إخوة أو ترغب أو كاتبه شرع إخو وقاليا كل شرع وسنت هر هموي يعني بيع استثناء كلن أنا بجاء بي بحذافرها بيوريوه قناعة بقانون بيوريوه بو نبید باو قناعته که مرش رای خواهی بکن حکم چون ابید حکمی خواه مثلا ما قلناه حکم چیه ختاب الله وقت تو امهین او ایتا بیجی که او تو تاوانباری مجرمی با چیم که الله كتاب الله تعالى المتعلق باعمال المكلفين حكم اخوات بويا كبر اياته والله ما قال بينا قانونا من يوم الريا يكزر توس قوازريين بالك حكم طاغوت حكم إخواني نبي بو قناعاته حكم كيك حكم اخوان نبي حكم قانون كبره له تلا او شخص ايش داينا ابي اوش قناعه دي حكم اخوان نبي خيتاهين بختام مداول الرأي للسليبوي على بيون الرئون نيمون الرئون هر أواخر عواي في كده خوي أبدا حكمي طاو <تصفيق> وعلى هذه القاعدة يبنى كثير من أبواب الفقه مثلا أم رسالة زورج لبابا الفقه كان هذه بناء كثير كالردي بالعيب لو مثلا شتى, رو شتي رو في روسيا وبيع شتى كبر في روسيا يقعدار يقارن تبا الراثر جنب خائنه إنهه ضرر والضرر جي يزاح ضرر بلا ببري وجميع أنواع الخيارات حمو تششنا اختيار كان يعني معملة بسيماني خو والحجر والحجر بسائر أنواعه هالحجر أنواع حجر معملة هذا حجر ما هو فيها ن مثلا ماملا کار قاضی حکم درجه جام کاره ممنوع الماملا است که ممنوع الماملا نه به یک کس ماملا کاریل هر کس ماملا یخوید کارن بار همون حجر با و حجر لبرخاتیوی مناله و حجر و ها ها قرزار ها حق فروش کیم مستحق تربک ریمانی بشا که برای شریکی نفر مالکیان هست ای کن را بشاکی خوی فرش دایز نی بروش ای بید فرش دا بي بي تا امیز نی بروش دا زده کن را شریک قاعده چی الضرر یوزار لیان يتضرر بالآخر احتمالک ها شافيع خاون شوف أي يعني زار البار بيبقى شيء بوكس قيد والقصاص هروها مسألة قصاصات توالى وإن لم يأخذ يأخذ القصاصات يتضرر الأحياء والورثة والحدود يضر الأحياء والورثة أجرهاة القصاص نكرة زند وكان زار البار ب وهروها مسألة وراثة وهروها حدودش معناكش يا شواس يجيب قاعدة شيء الذراع والحدود والكفارة وضمان المتلفات ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال كلن أراد جل قاعدشي الضرر يزال. بنا ورثة أجر حاطو إيه من ميراداتني ورثتي؟ زغت بعرف من كه كه ببب ميرديتو معالقة ببليته كيدر أما قانون كومينيسمو ورثة؟ لقانون كومينيسمة ميرات نية كسر قمة معالقة إبتهيني كيه في دولة دولة طيبة ورثة نازن. بله ولی قانون کمونیسم های قانونی جناله. کانی جنالش چه قانون ده قانون کمونیسم. اما دوام نزدیک اروپا فر باشته. آنج لبخن کمونیسم خرابتری. کبرای وارس. رتوانی مالکی کسی سگه. ام ام بار. اما قانونی شیطانی نیم نیم یعنی شیطان و شیطانی خوی ازا که من بریم لام قانون پیر جنیا بکنین او پشیه اه اه ساگ پشی چوزانم که براه ایکات اینی عشیقه که محسنه هرچی منال جزاره بخوای زلطه چای رنج ایو دی هزاره نیوکو احانوگا زلطه چایی رو ایکات اماشا بخوای زلطه چای رو اماشا مجبوره قانونی وقت سر ک خوای گورفه میذاریک حکم اللهی کاخ خوای گور انسان الناس او اند سر روان کی یو روان شناسی علم داینا پنج منال زول خستر نه خوای پنج پنج زول و سيلبراليزم ازادی فردی فردیتی که مطلق حدود که دیگه دیگه اگه حد اجراینا کلی سلیشیه بود تمام ضرر بر می مردم ضرر بر کل خلق کفارتیش کسب کبرج به خاطرش یا البته تا روخت مثلا به نمونه گناه یا قاتوان یا قاضی او سنه کفارته اگه کفاره تا گناه بيت ضرر بره به چوك تاون گناح لره گناه برد گناه چوتا استويان شو نميگونا حينابين بوله و ضمان المتلفات شي كاره تلفاند يوسي مال يكي كي فوتاندو اوانه كه بي بيجل علاوه تا و ونصب الائمه داناني هاك فرمان رواش شربي بي تي سواءن كله تنحنور في چی بيج شي دايني بو مزگد بيج والقضات قاضي لو قاضي دعني بخال الحق نفوذ الحق او كده ضرر ضرر وشيء يوزع ودفع الصائل وانيا دفاع له برانبري كسكهر شهور دو دو هرشي شيء عادي غيره ضرر بي الصائل اه صائل يعني هر هر شهر يا اشبيس بالامر دار قتال المشركين جنغل للمشركين لانهم لو تركوا لكان ضررهم يعود عليهم وعلى الأمة باجماعها شكو أجرت أجرت مثلا دفعي صائل يا قتال مشترك النكريز زر عليك هم أجرتوا بشي ااا بوخويه بوخ وما تشت أجرت ما كله لا جرتو أبوه عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن تبارك وتعالى وقاله أبو ذرن اللي بيمر حديث كذا في خوي بيعلم الخوا اللي خوا والرواية تكأ فلمن قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أي بند كان من الظلم اللي سرخوم حرام كده خواي قرتوه أنا ظلم كذا خوا كذا يعني بدل ما بري خوا بيوس يعني هو <تصفيق> قال عباد بس خوا ظلم إلى خوي حرام كده ظلمناك وجعلته بينكم بحرمة دنيواني أو ظلم حرام كده فلا تضال باب تفعلها ان ها بابی تفعل تفعل بوچی ها فلا تظالم ظلم لیکتری تو ظلم مکه لع ظلم نتوک ظلم جواب نداره تو آبی و شیوی شری نیکی اگر رجای هم ظلم اخو کمالی ستو من حیش داده شد نه، اول بخو، کعبه یکا اصلاً تو اصلاً خاله زر خو زم، نه بو، تجربه یو گریزی ناو، یعنی د جرده هاتم زولی تجربه ی آه، پهالم همو جرده و اذا ان زين ظلمي يا طلاب ظلمنا كينك اجركينيه اذا طلاب تبو ظلمناك اخذ اجر بارد انا ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال خل الرسول صلى الله عليه وسلم ملعون من دار مؤمنا أو مكر به لعنتي قال كس اجعل ملعون كسك الزررب من ايمان دار بيكين يفعي له قد ها القواعد المندرجة تحت هذه القاعده ها ما بخوين تعذرو لا يزال بالبرد بخير القواعد المنتجية تحتها. جيل المجموعة هذا ما قاعد هذا. كان الضرر يدفع بقدر الإمكان. الضرر بجواري توانا يدفع. إذا كبر هالحركة تيم مثلاً بونمونا دزيد ك. هربوا كتوخ كتب خوري برواد بونيل كتب ده مثلاً. إذا كبر الضرر ولا يزعله بالضرر. لناه آباست من کرد تو من دن دنای خونه وجود دارد، من نجاست به نجاست دن آج. بس کردی او سعی نکنه نکیسی و نکیسی ازش. پیش زمانیم مثلا پیسی و شراب لعنت. ده بونی پاک آه يتحمل الضرر الخاص لأجل الدفع الضرر العام. زلاري تعبت تحمل الأكل اللي لا بني زلاري قشت. قلنا ليشونك وجرك مانا كنت ماندا من دانو منين وينتو. جرك مانا, وينت مانا مالك على أمره. عمل بركاتي كابراه أجا مالك هاليوان زلار باره بدت. واجل لاين نوعين مردمي يعني زلاري تعبت أبدأ تحمل في اللي لا قل ولا بو يفجرين <تصفيق> ويسايني في يدينا خسارة كدي في يدينا إذا تعرض مفسدتان مفسدتان روعة أعظم وهما ضررا بإرتكاب أخافهما أو بإرتكابه أخف الضررين وأهوان الشرى أجر هات دو عن مفسده ويكو هني عنها بعمري وقت ويكو واستان لا طبعا إلا بأيكي كانك أما أمك كانت مرعتشي لكن كاميا بيشتر ضرري هيا أيونا دفع يعني كم يشتر الضراري هي يعني دفعك إن بأتكابي وعنجام ذلك سوكترك وقيل الضرر والأشد يزال بالضرر الأخ فأنا قرأوا قاعدة ساوي الضراري شديد تر بل الضراري السوكتر وقيل يختار أهوان الشر نحن سبعز مكان ارتكاب أخا في الضرار وأهوان الشر يعني كم لدو شرك السوكتر يعني اختيارك درء المفاسد دي أو لا من جلب المصالح؟ لا بردني مفاسد كان باشتراه ولا بيشتره اللي شيء مصلحتكان هي ناني مصلحته كان, كان, كان لو انتهت مدة, مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحسد الزرع تبقى الأرض في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحسد يستحسد دفعا لزر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه نمونة الضرار <أعدة> يدفع بقدر الإمكان اگر هاتو ماوي إجاري زوية كشاورزي زوية كشاورزي دارسة كاراو تتكاك تار سال بنما مثلا دياري كارا تا ماني فلا سترمان كارشي برا مثلا هم كابرا كشتو كالاكي داغلوداناكي بيزن دراو ناكريا اشتماسو مثلا بنما بيزن هنو تول وشكنا بوابوي دراي بكار زبكة شرطة السيكارة المستأجرة منه تو بعد وزارة يعني كلايك أدين خانك أي هنا كده وقريت بشار وزكى درا وقريت دفعاً ذرة المطبخ حتى ويكبار يعني يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفسات حتى تظهر توبتهم دفعاً للشرج ولو لم يثبت جرم معين بطرف القضاء. آه دروسه آه زندان کردن و حبس کردن کسانی که مشهورن به چی؟ به فسق و فجور و دایران پیشو و خلاص چی زنا و چی سوزانی بازی. نه ته به جنده بازی و آنی که خریگی جنده بازین و آنی که خریگی فساد حتی او کو توبه کن عسره ابد لبخاتی دفع شرع هرچن اگر جرمکی شان بشوی کی قضائی ل روی قضا قضائی و هیچ تا صعب ندوه که ان که ژم کاری کردوی یعنی کردوی اولی اذانین که امانه علی فسکو فدور و دای مثلا چند بعضی سوزانی بعضی اگرن واره حفسیانگه لبل خطیوی زراویان نبد بس ها آفرین مثلا لو هنی که ابرا مشهورش این دزه که با اثباتش نمی‌کنم زرایی مم عالم جبهه و کاروله دزی فارد اما خوی خم ام شهرت خوی دلیله ولی حسن دلیلی قضااینیه ساده دست دلیل ولی خود تو اونه فدلیلی باهی که با ابراپ با که زندان لبرخاتی و زرایی نمی‌کنه با و حتی تاباشن اون تا باش پیادگی سالح تا رودی تو تباشبن ولو باع شيئا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه وغاب المشتري قبل دفع الثمن فيجوز للبائع أن يفسخ البيع وأن يبيعه من غير دفع النظرة أجر شيء فروش بكس. لو اشتانيك زو خراب بيت وكل مواجهت مي وفروش بكابره كبيرة إيش وري بجريت وكبيرة كريار نما نقوم مثلاً بلوي كبولك بدات اما دروس <تس> بكابره فروش يار المملكه هوش تو باه اكو تو الضرر يدفع بقدر الامكان ها الضرر يدفع بقدر الامكان شي اا هذا ما شبعت مشير الضرر يدفع بشي بقدر ضرر کافینیا ما ضرر ضرر باش باشه باش باش